بوك تو أستو إن دي سمي تسشي ست الماضي اثنين أسئلة الماضي اثنين كادو كلاسايتي تو نساي ايه عنق <تصفيق> قد لبست اي ربطه عنق قد لبست كادو قد اشتريت اي سياره قد اشتريت <تصفيق> <تصفيق> قد اشتركت بها اي جريدة قد اشتركت بها ويوس رزيات من رأيت من رأيت ويوس ساتيكات من قابلت من قابلت ويوس أتبزينات من الذي تعرفت عليه Men el ta tē Kad jūs piecēlāties? Meē nehatlaī naum. Metē ne hadat Kad jūs sākkāt? Meē bedēt. Meta bedēt. Kad jūs beidzāt? Kāpēc jūs pamodāties? Limata staikat? Kāpēc jūs kļuvāt par skolotāju? Limata asmahta mudarisan. Kāpēc jūs paņēmāt taksometru? لذا أخذ سيارة أجررى لماذا أخذت سييارة أجررى نوكياوس أطناات من أين أتيت من أين أتيت أكيا يوسزغايات إلى أين ذهب إلى أين ذهب كوس بييات؟ اين كنت اين كنت؟ من ساعدت من ساعدت؟ إلى من, كتبت؟ إلى من كتبت من جاوبت, من جاوبت؟